بسم <تصفيق> <الفلام> الله الافلام اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ونزل التوراة والإنجيل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 لا شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس لا ريب فيه ربنا إن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 وَأُلَيَكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَذَابِيَانٍ فِي الْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ونفليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطارة من الذهب والفضة والخير المقطارة من الذهب المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فأُفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَنَا الْنَّارُ الْصَّابِرِينَ الْصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُفْقِينَ وَالْمُفْقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ